that nah. Mitä mm -hmm. عليكم وجهه رض يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيى قال رب أن يكون لخُلَّقَ وَكَانَتِ مَرَأَتِهِ عَقِيرَةٌ وَقَدْ فَلَغتُ مِنَ الْكِبَرِ عَيْنٌ قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قضل ولم تك شيئا. قال رب جعل وليال ثوية فخرج وآتيناه الحكم صديا وحنانا من لدنا وذكا وكان فقيا وبروا بوالدينه ولم يكن جبارا عصيرا وَتَنَامُ عَنَّا يَوْمَ مَوْلِدٍ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَأَذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرَّةً مَأْذُنَ تَفَضَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ الشَّرُّ من دونهم حجابا فأرسلنا Oh, مالك وقت دد دد في مكانك <تصفيق> اون قلت قالت يا ليتني مت قابل هذا وكن فلا بها من تحتها ألا تحذني قد جال ربك تحتك سريعا وان إليك بجد عندنا خلصت عليك فاليك رطب يا فَإِنْ مَا تَرَىٰ إِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ وأتت به قومها تحمله قالوا يا مولى مولك أنت شيء Yeah قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني أينما كنت وأوصاني بالصلاة والذكاة ما دمت حيا وذروا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام عليَّ يومه. وإن الله زار في ورم هذا مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبطي اليوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في قال لأبيه يا أبس لما تعبد ما لا يسمع ولا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 يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان لروح ما نعسية. يا أبت إني أطاف أن يمستك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 يرلك رفي إنه كان في حفي يا وأتنزلون ما تذعون من قوم أدعوا ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا ولم نحن tzelehum wa ma yaqudun min duni وَهَذَا لَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ ۚ عَالِيًا ۚ يَدْخُلُونَ الْكِتَابَ موسى وكان رسولا نبييا وان تنانهم من جانب طور ايمان وقرظنا وَوَهَبَ لَنَا مِن رَّحْمَتِهِ أَخَاهُ هَارُونَ وَرُقِّبِ الْكِتَابِ اسْمَ عِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكُنَّا رَسُولَ كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رض. واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكير فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتو فيلقون غياء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 لا يسمعون فيها لغوًا إلا سلامًا ولهم ردهم فيها بكرةً وعشياً كنت الذين نورت من عبادنا من كان تقيا وما نتنزّد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 ويقول الإنسان أ إذا ما مدت لثو فأخرج حيا أو لا يذكر الإنسان قناه من قضل ولم يك شيئا فوربك لا نحشرنهم والشياطين ثم لا 124. حَوْلَ جَهَنَّمَ جهنم جتيا 125. هم لننزعن من كل شيء انت ان يوم اشد الرحمن يسي يا امنا نحن بالذي هم أُولَادِهَا بها وَإِنْ مِنْكُمْ منكم أن على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في ان جِئْتَ وَإِذَا تُلاَئِنْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا تكفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي قَالَتْ نَفْسٌ فَلْيَمْتُتْ لَهُ رَحْمَنُ مَنَذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِ لظ موَئِم من الس تَفس لََ مَن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير مرض أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتى أقبل على الغيب أم تخذ عن الرحمن أحمان كلا فنكتب ما يقولون ونمد له من العذاب بما وَأَنَرْتُ مَا يَفْعُلُونَ يَا صِينَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِذَّةً كَلَّا ويكرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يَوْمَنَا نُرَى الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ نَمُدُّ وَزْنًا